والحمد لله والصلاة الله وسلامه على رسوله وحبيبه ومصطفى وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه ما بعد يقول رب العزة جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 وَذُوقُ عذابَ الْقُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذينَ إِذَا رُكِّيُوا بِهَا خَضُوسُ الْجَدُّ وَسَبَحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبُونَ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 قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَأَنْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ عشر كان عشر كبغولي الليلة ليسيدي ذلك وحونا كميدي عشر لدينا السعودي كنا صابسنا تفسير كقرآن ككريم La varsan ayadormu ajr koga kowno ayada min surati sajda kamila ayada suudanaadna war ku eeyay min surati nafsaha kamila qono damaysa surad asir ka ajrki horumto suugil eeyay iyada surad uma kitahay ku suru ginay ka dadigaysay asir ki hore tawaabteediba 10 kana ya duurraysa waashirki hore ugu dambaysay galaba oo diidanay bacsig iyo jazaayaa hisaabta suu'aalina isoo jeediyee oo ay jiraan haddana arrada ku dhaxluna oo inta raabta kamidno goona ma arrada siday u suureegan la qoon doonto in abaarish danba marko idin oo fisaalada adaydan isku celin karayni cidii dib gudoomay iyo ku maamulay doonaa shaqo kumali idin haddana ta soo aragta onnafta markay la idin ka qabanayo mal ku lumuut kuna idin ka qabanayo waxa ka qaban kartaan eeynaan la arkin haddii qiyaamada diidan tiin iyo la jiis habarsku dhimanena mal ku goodka iska dhiciya qadmihiisa qaddarka iska dhiciya حذر حد إيماننا تأسى دا تبروه إليه إذنك وبابا إسوألين تينا إن... تأسى ما سوغلبات محاذك شغل بكم سوغلبكم الهدين وقالوا إذا ضللنا في الأرض أئنا الله في خلق جديد بل هم باللقاء ربهم كافرون قال تعالى فبوحه يرقلوا حاتر هذا الرسول الله أتوفاكم وحنفت إذنك قفانا إياه Mele kulma, jarrida maraggeada, o kuva xaqqare jarrida. Jaan nafta idin kakavana juu, kolka markat baasi għadan bedirre isä, imä sähedan korre isä, dat neflegi indirre, kellegi maragi, baan nafta idin kakavana juu, ukkilan laidijua idin kakavana juu, sähdina, maragi loa kaasaj vaan nafta idin kakavana. ثم أعطوا النفط إذن كقبت كقبت الله إلى ربكم خبقوا لنا بورا إذن لها أيها ترجعون الله إذن عينيه أيها تتموحي عديسي إنت لمن إسان نفط إن ملك ملك ملك وفي سورة زمرنا إلى أن نففط إن وقبت أيها عديسي الله يتوفى الأنفس حين موتيا إلى أن نففها لك أفسد ثم يتوفاكم ملائك الموت وفي سوره الانعام كل كف وكاي جيرديس دماتو توفوتو الرسلونه و الملائكه بدن ولجمعين هيا نفسك قبطه مركه وره وقمقريسا ان صدق الايسكي دنيي مدثر نفس وعاقبه ال يا وقىت ملائك الى امر كله هاي هي, هي ارادة النفس اللقب تيسه الى ارادة ملك الموت نيسه الى امر كالسيه والقدر واحد اني سرى حكومي اذا قل كل حكم كي امور تلنب ليه هاي اني سرى النفس اللقب تيسه ملك الموت نيسه قدي سيطاي ونفك استعبار ملك الوقت كي تدام هذا اي سرى koro dan karee isaga ya u warriifin haa soo ila qabtaan arimaha soo dhaweeyaan marka dad ay gacantiisu naga faga gareen awshi gudnimu maay ku jiraan marka loo aanayo waxo dhan wax wa annafsa idinka dabanaaya malaku alw waarida malaki wa annafsa idinka qabanaaya alladhi وَكِلَ لو وكاشي ملغا بكم انكن نفكه بشدينا لو وكاشي وَمَا دُمْتُمْ لا تدفعون الموت حديدا قيل لي سكريبي كريم ان انفسكم نفتي ان ديدا غيري فكيف تدفعون العير عندما يريد الله منكم انت بليدين ابورو شودي دي ما تغليه يقدر كيس كألين ويدين سلا تأودي ذكرتان ثم كقدر إلى ربكم إذنك الرب دينبا ترجعون اللي يدين ألين أيها فيحافظكم ويجازيكم ولو ترى إذ المجرمون ولو قرأت ترى رسول الله وارك الله عيد إذ قرأت المجرمون كوى دنبيا ذاوهوه ناكسوا رؤوسهم مدحيالكو ذاكوى فوررين أي أيه كوره دلال دي الذين ايا حقي ويا نشا عند ربهم خبي ودكشي ليكو غرس يا نو كوره دلال الذين ايا قيامتي اباسيي بيتاغيي مركاس اي وا فهمين وا غوذينا بريي مركا على الكانيه قديمان وحي له ربنا يا ربنا انك الربي أبصرنا ابصرنا وهي انو شيغي شي راد الله اي اباسيي يا ابي يا امي يا جدي يا جدتي يا نارثي ووحو بحدارين دا كو دوفني ونو جينا وسمعنا وحداعيانا حتى ان مقلي كل كسيدي واخ مركا اون قان غاراي او واغودا بريي فرجعنا الونا لط امر ادوي النوعي نعمل صالحا لا نهاجا جينا هنا وهي أغنى فرته أنمل مرينا هنا وهي أننا غريبته أنك فكان هنا مركية علية وإنا أننا مو قنون هذا وحصرا ناي هذا هو البصر ناي مرن علية يا ترى هذه لا علية وأدمن مركان ليش علية هذا مجري أدمن يا ذي هذه أنت لسان تعلو ما يفعل لهاي إلهي علام الغيوم كأو حكت لي حالك ذا ولو ردوا لعدوا لمن هو هذه هذي الدنيا اللي عليها الله يجفقي يعلملي كفرك يشركك يظلمك يلجرها بي بيكون لها منايا وهذا بيكون لها منايا هذا ما جا جينا مأويين وإنهم لكادمون هذا الشيء ولو ردوا لعدوا لمن هو عنه وإنهم لكادمون إذا فما فائدة قبول طلبهم مرحبه وانتعي وربي او اوغادي انه يقول الله يوحي اول ايكوكا ايان مرلا بده دين لعلينا ايكوكا ايان انت بلو اي اقيمي قدواما لك لو جلقين ماي انا عقفت الله مرنا ارنته سادحي دونتو حد اعتاركي لهي نرى ايتامها عظيما وحل رأى ما كاغو ايه داركي لهي ولو ترى حد اعتاركي لهي اذ قورت اي المجرمون قالوا دي قيام ده ني شي ناكسو رؤوسهم ما عيال كو ده كو فورارين هيا او كر ده اللذين عاداتي كف كودي ما هريال نارتي لوغو تلا عند ربهم دربهم خديودك تيبي كر كل اللذين ايا قائلين له غاف بكره ربنا يا ربنا انك ربنا افسرنا وله وعدنا سيكت حد انو ارغني وسمعنا وعن نصري هذا المقالي فرجعنا اللون العالي نعمل وعن سمينينا صالحا أمل فعا إننا أننا موقنون حتى يقيس النجور يقول إليهم حتى أركي له الله رأيت أمرا عجيبا الرنيا ولبركي له كوي حتى رنكرسنا أيضا في الأرض لها باحدنا سعيشو بادلي ولو شينا اللاتين مرقى سعر بسنة الله في خلقه شاقي هو الكيوضا او ابل لو مغلي وحم قادير ليلا ايا جيرتو قدي وقدره اورو جانكوني ان ما نلو مغنا चलेغلي عمل صوبنا لو ما هنون جننا الله م ابوري كلا با لو ابوري حوشي ما فليسو على تعال خدو عمري ولو شينا ولو قر شينا انجا ابانو دون كل نفس نفل ار حنو كده سين لاين هو من أن دونين حتى الله ابو رايه ان غبا شداصلو هو الذي خلقكم فمنكم كافرون ومنكم مؤمن شري ما لو خلق الربدي حدنا الله قري بلوك له ينايا فريق في الجنة وفريق في الصعيد ولكن هي حق القول اري ايبا ايا مني اني حقيده هو وواجباي ومرك إذنك هذا وقتك نعنون يوانا في سمينة البارسان جهنم الله بالله قال إلا بوحيي وحيي لك بوحينا يسويينكما لا أملأن بوحينا جهنم نارة الليلة من الجن بقار جن كميدة يوان ناصيدة أي أنك بوحينا أجمعين دمان طوب فذوقوا إذنك Bima, jännämme on todennäköisän bima, bissa bima, uheluneen siirak, aita varalna vii nafteidi vallo alavi, bima, bissa bima, kii sebabti, mut jännämme kuuda todennäköisän, adnasiytum halmanten, liqa ajo meikum, ikin ka mälintiin Allah kulmiede, halamet jakam, en إن عملو سامي وحنا أميلدين الذين في ديداي هذا ميت كان مركز الربيع الجزاء من جنس العمل إننا نجأنا نسيناكم دم بانو ما تيجين كبعينا وجهنم إنتي لا تيجين كوروري بان عبيدين تلينا إذا يا واحدين كنعايا يا واحدا إذا لم يجينا جرين أي وذوق عذاب الخلد وارد عذاب كذا لما كي سرتيات كنتم في الدنيا كو اعيدان تعملون من الكفر والشرك والمعاصي والفساد اركود دميو ولو شينا حدا لاتينا وعنصين لها كل نفس من بلا رك ايديك خدها حنون ولكن يسحق القول اريف واجبي مني أني قال الله حقا إريجك واجبي وحنا ويا لا أمل أن من نبوحينه كهنة نار تلاجيا من الجنة من بعض الجنة جن مكارك والناس ومن الناس دت قارك أيال لق ببوحينا أي يا أجمعين إياك الله بداقار النار أي نجيه أي جهنم وصدق الله إذ يقول يوما نقول لجهنم حريم تلاتي جهنم مبوح زنتي وتقول هل من مزيد واحكر الشماء مالأي حتى يضع رب العزة في قدمه عليها فتنزوي على اللغة ملكه سهر بيء الرسل عيسى بس بيء الرسل عيسى ka jahannama in la yado kas aya allah ka dhamaaday waxa laga buuxinayaan oo ku waaniyo wax lamina munkar rabaati ga الله sidaa loogu sheebo dalla dira fazuqu dadamiya ginaa sababima shay sababti la dadamiya nasitu malal manta ويا يوم اللقاء الرب عز وجل الى إلا نكل مايا وايدينك لوي هلان متكا كان ان انك ابانا نسيناكم ذنبا من يدينك بعنا وايدينك تغني نرجو اغبالا يدينك تغي اديين إذ تولينيس ياو اذنيلن يا إذن لمن المر ايذوقوا دميا عذاب الخلد واريد العذاب كده كنت ما تعملون inna mayun aw qaabka ay qeynay Rabbaneeyo Qurankaalku taqiinay labada xunxe ee hidayada uu sababo ama suluuga insaanka hagaajisa wa tarxiib iyo tarhiib marna waa loo sheekeynaya dadka xun xun iyo waxa sameeyay iyo natiijadey garee taa waa tarxiib lugu cabsiga linaayo inadan كيف يمد بدن اي اصل يدونك كسميه اي بالغسكر الاخر لوق تسلغل أي لا لو شيغايا سياس خوانو هيكتو او دو دو عمرتو شادو وا قيب غسو اقل قوتك ولا ميد بدن غلط عل حدوه يرنما وع كلامها ايوم بها آياتك باللغواني خروجها سجدا إياك سجودا أتى سر كأياتك وينع ما إن تو كبت أي وجهك الله ليلة أو الصبح تصبح سبي بحمد ربهم إياك وربك ما هديك درايا ثم أنا ربي على وبحامديه بحمد ربهم وهم إياك أو لا يستكبروا سدكوا كل إرداجة أكثر ديسوينين ي كبير باولين ايبو اي كوادماي إدين رسول كنا زو غارزيو سمعنا ووضعنا ورنايا كو واسا ايات النجرومين ايو مرخا صدقن كودي كنسي ايات كو روميان وواد اوغاتاي وايمان سيله كر كودين دو كسو باهي ايي سيديله كل بور بيا لغو طورا يوكله كل كاسه دلاله كل كاسه سيدوده سي كل كاسه سي يوفيه إياه ما عدنق إياه كبير الآن إبل لقابله لكن كوده هذين كارك كتجافا وعذراته جنوبهم من عيال خوده عن الملازيع كذا شجيفك أيك ذراته وهذين كيربك سرحان هاي خفتان يدعون وحي بريان خبهم خذ بموت من عبدي أنا من بريان محيلا بريان لبشر لبشر بيدرس هذا بي بريان من هو خوفا عبسيء عن إقباله في الدنيا والآخرة أيك عبسنايا تلبات وطمع عن قدرهين أيضا بلا فتيسير أحمدية أدوني آخرة أي قدرهين أيه لباس الله يا رجينا يا رجينا يا تنفداف كيشي المغفرة ديسي يا جنابي سعدوني يا أخيره مايأو ده لباريو تمايا حتى تصرف مالي جانا ومما كي أن خزعناهم كده فيني وحين تيا أقعنتوا ذل الجليينا ينفقونه ودوين بخاليك أي أي يكون بخير وقنا دخلنا قضية المان تولا يا ربنا ما حد قط لك ولا تعلم نفس ما اخفيا وحلو قريي له مخيارته ومن قره عيون الى الهاحدود جزاء ام الجد بي ويشن بما كي سببت ما لو غف الغدايا اي خانوا يعملون قوا سميه قوا كل له كل كف لا تعلم النفس ما اخفيا لازم نفيو نفسه نوى نكره نكره ماكي بعد النفي والنهي لعده وهي فايديني ساعمه معناه وحاوه يددك في فعال وحلوه دربين لو ترك لي إله الضربين ما هانه أحدك لأبلماركو لا ملك مقرف ملك ألا لو دويبا أغيه ولا نبي مرسل بانا أغيه ولا عبد صالح بانا أغيه فسلك عليه الصلاة والسلام حديث القدس يا أيكوس يا جي قال الله عز وجل يبوح أيري وعده لهم أعدت للعباد الصالحين عدم ما يقصب وحن ضربي ما لعين راد أي وحي نرق ولا أذن صميت دعنا مقل ولا خطر أن كل بعن على قلب بشر مض أيان ضربي ماركو رسولك حديثك قدسك عشيك أيها آية دامك طبقك وإن شيتم فقرأوا قول الله تعالى فلا تعلموا نفس ما أخفي اللهم من قراتي عيون كزا بما كانوا يعملوا عمل كيثم هي أن وكل هر مري إنما يؤمنوا بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وصبحوا بعند ربهم فتجافى جنوبهم يدعون ربهم ومما رزقناهم يفقوا عمل خودنا واق مرك عمل خايس ميء أي خلاص يضعكم سميئا درادا أي وع الله طربي الورا يسلمركو إنما وع كلمه يومين وع رمئنا يا آياتنا النجا يبغى آياتك الذين ذب ذكروا مرك الله عزيه لو آياتك اللهو سجدا سبحان الله إذا بحمد ربهم يجمعن قيبي فصبيح كود رايا سبحان خبيلا علاه بحمده وهم يلا يستكفروا إلى حبادثي طاعي اسكواين سينين وجبفم ضاعرة كفانا يجعل تتجافى وحدراتا منوبهم يغلن عيال كودا عن المضاجع شفيا يدعون وحائي عابد ايان شبهم شب وضعي عابد ايان اي بري ايان خوفا بغض دراد اي من عقابه في الدنيا والاخرة كبق ايان وضمعا فجينا اي رجينا ايان مغفرته وجنته في الدنيا والاخرة اي لبذبكو رجينا ايان ومما كيقار كيان فسغناهم في نين ينفقون ويب فلا في ما أخفيه وحي لو قريج لهم إيجا أنا من قراتي عيوني عندما يلخحضوا جزاء هذا القدبي إيجا إما بسبب ما كي سببتي بأينا اللواء فالقدايا أي كانوا في الدنيا الدنيا ذا قدها ذا كواهانجرين يعملون كواساميو أفا من كان مؤمنا كمن كان فاصيقا بعض المفاصرين وحيا يدان الشيقين هناك سبب النزول لها سبب كان وعينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يا أبي جهل أي أمال قراش كولان سنتي عليناه طبعا ني يريهاي أبي جهل وضياشي مركا وأوين يتفرق لك أعوي سكسوا جوا هذا اللفظة تقالك بذل على ذلك الممارس وضيب كجري سدال يتبنجر بو عليها أبي جهل لم يشعب لي Kolka حين يويل يا يني ويهي ما انا وجه سوكارك مكاسه لو ده عدل اي ابو جهل باكل يوهضمي مكاسه عليه امي يا رجل روحكم ما ابن اسكم او شغان عادلك سي وانا جنو شغي كل كلفه دي عدل والأردال باته يوحاني موغي إسقام هاي أدى السيدي بيكتهم فمن كان مؤمناً علوي كمن كان فاسقاً أبي جعلوي لا يستغون إستفانت إنكاري قادي اللي قدين لها أولو لا يسكمد ميهين والله قرى الله إنه ينسكمدهين لكن ربي تاكوك فتهمي جوابته وعرفه كل رفته إسقي بجيري لا يستغون ماك إنه ينهكنا وحشارك دونا النتيجه او سصوت فصدق يا ناس اي مر ايه مؤمنين فيا ناس اي مر انه ين ادولي اخرا مدنا قوسني تناثا غره دونت قالت كان هذا مؤمنا الا ما لي وعلي وكله وعبره من اللفظ لا بخصوص سبب حكمت ماذا يد علي أم جهل لكن مؤمنه لن يفاسقه لنبي عميميس وعانتاتك كرانيسا إن المجعي عيننا ميسا اللووشيقين كي أبي جهلنا اللووشيقين إن الحكم قامل موقع ذاته وهذا تفاسق أرداله إيا مؤمن إن ينسكسو أكدوان كلي أفمنحاً كان هذا مؤمن ألمده ميجي سيد علي بن أبي طالبه كلي مياه كمن أردال لنبي دا. كان هذا فاسقاً انتو دمتك بعثا ابي جهل اوك الله الهباجر الله يستوى لماذا اما صنع انا ينسن المثال كذي ارد حجاك سميهين اما الذين اخيارت امنوا حق الرميسي وعملوا عمل فشي الصالحات اعمال صوبا فلهم حيث كليهين جنات المأوى خيق الجندي سيب اليهين جنة مقا جنة الماء ولا يرى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الماء جنة أصليات وما قيمك بدن أي مؤمنين تقولين نزول الصور دوين يوم رجس ريو أو الله شطر بي بما بالصواب ما أكيد صرت أي كانوا مؤمنين تقولين يعملون قواسمايا أو إماه يعمل يسوع بنا بين كل يين إعجاك سمين وَهَمَا الَّذِينَ هَرْدَاشَ فَسَقُوا دِينَ تَكَبَّحَي فَمَأْوَهُمْ هَيْوَذَا اَنْ نَارُوهُمْ حقايا كَسِمَنِينَ كلما مرکز تأي ارادو دونان اي خرجو كبحان منها نارتا تعيدوا ملاج بها جارفو نار نارتا البابل ايلا البابك مرکا اي مادان ب جارفو مبال لكبادين ايه ببال لغو سوالين ايه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 سنك يا دامنك لا يجريو نار تدب لوغه خليو ايا لا يداذا زوقو ددميا اجى فالنار نار تعذابك الذي عذابك, عذابك كنت مهاجرتم بفى عذابك في الدنيا مركات كنوليد تو كديبونه كو بنيو رحيسة صرفت إلى كل أرطي لأن نذيقنهم إن أن ندنسينا مشركين من العذاب هذا بأنه وحكذا دنسينا عذاب الأدنى هو عذاب الدنيا هو عذر إلى الله إلى ديل إلى قفار مشاقين كأدون كجيرا أي أن ندنسينا سليب النقط وأبي جعني وحلقوا دلي ما بدر بضربة كالك عذاب الأدنى وعذاب الدنيا والدل إيا القفال إيا عضو إيا أبارة أيانه لدن سينينا العذاب عذاب كسوك عذابك يا الله أكبر وإني قبضنا أوكي جهنما كالك عذاب الأدنى وما الفائدة ذيسوا لعلهم مدنان طوزيني يرجعون القفك إيا كفرك إيا قال لماذا كالله أكتب كالإنبضان qoomo jirintee camera aya laabootay oo xaqar rumaysay kulka sanrabi subaanaahu wa azza wa jalla aday qofka la waaniyo ee la wadiyo ee ayata rabbigi lagu waaniyo marka madaca taaga kaasi inaan mid ka garba rabalanjiri ee xaqda iska weynaysi iyo qofka daaciye u yeeraaya ya rabbiga daamadaana e katsim inta qofka iska ee الرسوسية الدعاء فالك الدين توقية ريسة ضافرة أحد كقرد روين ملو قال تعالى خدوح يري ومن أحد جبا أظلم كقرد ربضان من هو حقي ذكر اللواني بآيات ربه خديه آيات كله واني ثم كقضال أعرض كجهد سبي أنها آيات أبي الواني كجهد سبي كل قصة ربه يري سبحانه kabaal gudti ka lawo tala galay in anaga e baana min al mujrim ku wadambiye la way aqal iskala weenadey muntaqim wa kaal gudaynaa walaga arsi looga argudana wa midaha lagu sheegay لا يستوى مأكل لبضا أما الذين أخيارت آمنوا حقرهم أيه وعملوا عمل فلي أصالحات أعمال صوبا فلهم جنات إليه جنات المهوى جنات المهوى أي إليه نزولا مرتصوري أولئيه بما كسببت أي أنا الله سورا أي كانوا في الدنيا الدنيا ذا قولها ذا كل يعملونك وصمي يماك عمل سوب نوم وما الذين أرداشا فسقوا الدين تكبعي فما هو يقول هذا النار وال كلما مركز تأتي أرادوا دونان أن يخرجوا إني بحان من هالنارت أعيدوا والأليا في النار قد هذا أي هاللقوا ولهم قامع من حديدهم وقيل وحلوا إلى قورت النارت اللقوا أليا ياقول على لهم يجا زوجوا دميا عذاب النار نار عذابك دميا الذي عذابك كنتم في الدنيا الدنيا ذكرها ذكوا هي عذابك تكذبون كوا بيني ومجيء الله عليه ولنذيقنهم وحسانا فنسين دونا من العذاب عذابنا وحكرا فنسين دونا عذابك الادنا يرى أما دواء، وعذاب الدنيا وعذاب العذاب الآخرة وعنى كي يريعي كالك هو سيئي اي يرا اما عديك الوقت يسولوه ايان نكو لدنسينينا سيئيو اذاب غاتاهم دون العذاب العذاب قار على كباري ويليق بغنا لعلهم اياغا منان طوضا اينا يرجعونا كاللاب تان كفر يقال لماذا ومنعات كيبه ادلموكا قردها ببادل من من روحكي ذوكير اللو وحدي في آيات ربه ففي آيات ربه ثم قدالنا اعراض جهستي عنها آيات ربه كجهستيه وقان وايي هكذا قردت ربه اللهم لا أحد أظلم منه قسمت قردت ربه مبجرو قل قاسى سبحانه إنه إباء من المجرم كوا دنبيه دواه من تقرمون ونكار ولا اعطينا موسى الكتاب نبي الله موسى اي اقشى يشين لطابته هبينك الليلة الاسرائي والمعراج اي اي نبيه كل مال عليه الصلاة والسلام ولبا مرنك قدنيه اي بيت المقدس مركي نبيه اوتاجي اي اوكوتو كنعي فسوشي ماشا اوكو قابلي اي كلاحد لي اي اوكجري مركي الدنبانا ماركي نبيه اسرائي المعراج كسماواتك الله صاري اي او سمد اللي حاج mar walba nabiga muusa ugu manaayay oo omat ana horta umad la idiiray xilkan lagu saaray waa culishay umadana kama dhigarto ila raalli buu ka yahay ku noqo halayga fudo iyada marka sadaado markii hore isay ay kuntum sadaado ulay sagaal goor markii nabiga uu ula hadlay qosonso la ridayna shan ba soo hartay kulkaabeenka soo muusa la kulmay qulu واسأل من أرسلنا من قبلكم من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يُعبدوا كل هذا النبي محمد نبي حسين نبي موسى ويديه وإيه لأمضه الله يديره بان لجوغة مركز إسوحهم سماعين أيان أذين كينا إذين حسكين أيان وإيه تورادي موسى لقود الجيل إيه إنجيل وإيه سلقود الجيل إيه وحن شاك إسا وحن معاك الجيل هذين كاسي بمبيش يقال قال خذوا خدوحويل ولقد وحده آتينا إنا نسينا موسى النبي موسى الكتاب طورات بان نسينا اي فلا تكن حسولك محمد وآعان في مريط شاكي من لقائه موسى لك المدهيس عقل لك المدهي انتهابانك وجعلناه وعن كيالي ضميلك وجعلناه موسى واللوعل انكرا كتابكين واللوعل انكرا نبوذا وحنوب ائے کتاب کا تورات بنی اسرائیل بوہانون نبی اللہ موسی اس میں بنی اسرائیل بوہانون جی رہے او ہو گانے دین رسول قیم بدل اور عظیم کا جی رہا اسدق فيها هدى ونور حنوم یہ نور با کو سگ کل کا لبني إسرائيل نبي عقب أولاد إذا أيامه هن أغير له حداث وجعلناه وعن نبي موسى كي عليه خدنه هن إسرائيل نبي عقب أولاد إذا هذا تفسير بصعور موسى نحن بوا تورذنه هن بيا وجعلناه عن كي منهم خصوصا كاركود الرزوس بنى إسرائيل كاركود الرزوس أوديا وأي موسى عيسى داود يزكري حيد أيك مدي وحنو كيا لعيمة ملح يهدونا دسكو هنونيا بأمرنا أننا أباو حي أنو فرنيد دسكو هنونينجى وحن الله فري ما ينشاجي جري كل ك الله ما شيء أي إمامني ملا أنكو جاري مدي وصبر أي نفتو ذكاة كادنو اللهو جانسمنو فأعدكو صبرنو مع سياذك صبرنو مصالحتي المقدرات وإلى قدرة كسر تلابن وياكين أوقفكوا على هذا القيء وأحدثكوا جريانه أما أسمائناه مركون نتيجة هذا إياه هنما هذا أمينين شلابن ما يقف كل يقين إياه صبر لبلا سماه نم الجوجارا على ربي سبحانه وجعلناه عن منهم قاركون أمة هذا يدونك وانوئية لأمرنا انغا الله مر كان اي كو انو نين جيره لما غورتي بان امام يالكا يالاي اي سفارود الغاتين وكانو اي مغلد باياتنا انغا الله ايات كانغا يوقنون قنون وكوا سكت وان كل كا امروه من القيامه لا غايره يو لا مايو قورتا لا يسو جيره انيغا قومن اي اديغا كالو بان لا لكن ما كي يأمر لا ترو تيارين تلامان إذا رح يدأتو ذا حقوشة جاينة كنا لجينها يا رح يبطل يعفتر رقوشة جاية على بلجينها يا على تعال خدي إن ربك عديد محمد الربي هو الربيها يا يفصلوا كرب عندنا بينهم تدخل الأوضة بين الأنبياء وبين الأمم أما النبي ياش يدخل لا أما حتى يدخل الحديثة وحل شويه مرنا في حقنا تكون صاحبين اي قولو باله لا نه يقومن اي قولو ان كلا قلوا ان الله يوم القيامه قيامه لما انت هذا اي الله كلى كان وات فيما كي غي اي لو كانوا وقد وحى دبا اتينا انو سينا موسى نبي موسى ال كتاب كتاب التوراة على بني سينا اي محمد صبنا وهنكن في مليتي شكي غدي مليقاي مسلك المديسه وجعلناه وانك يا لموسى هدى هن لبني اسرائيل نبي يعقوب اولاد سيوان اوجيل وجعلناه وانك يا لمنهم غركت ايمه ملح يا دونه ذلك القانونية لأمرنا أن الله أمرك أن مفرج أي أن ذلك القانوني جل وحقا هما هو جل لما قرت أي سبأ رود قاتل أو كانون نقدا بأياتنا أن قال الله آياتك أنك يقينونك وسكتوا إن ربك الذي ربك هو ربنا يفسر وكرب عندنا بينهم وما ذا حدوده يوم القيامة قيام ذم الانتهاء ايه ايه بكلب عندنا ووحي حق سعلي جنو قينا ايه وحي حق درك سعلي ناربو قينا ايه كلب عنده ايه واصدا يوم القيامة قيامة المالين تهدى فيماكي قديسة كانوا هنجرين فيهم مالا قديسة امر يهدي له يهدي لهم كم إن بعضن إن أهلكن من قبلهم هي جهور من الغرور وما ديالا وهي مصونة بيبصعون في مساكنهم لأن كيدجي جيل بيبصعون سبوق عدن وهي إن في ذلك أرك الجدوس وعجوزا لآيات تصاليا الواوي أوحي أو وحجرنايا أي رب جريتانكي إياه علمي إياه قدرتي يا عقائقه لا تسيء الا فلا يسمع فهو ينتكم عمق الليل تنذن بيد سناي قرون بالامبانه كو دغنا جيرتي وحي قرون هاي يدن كو دغنا جيرينا نكبال لا دغاي كل قرون تي هوره يدن كو دغنا جيرتينا ما لا اجري نو دگناه ايي دگنايه ولا سيما جزيره العربيه نبي النور الى النبي عيسى اوو دنبهي انت انا لدنا الأوسط باري قال له آه، فركّش هذا آخرنا باللودري وآخر كتابنا اللودجيي، فركّش يقول قن حوايي، فركّش الرب ليه حجّل لك عياكوك، مالي وما ذوق لغناجلي، أدركي عصيانك إلا على قلودا فرجوي، بيبدأ جينيهم، وسكنتم فيما الذين وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم بلمسال. ما أهنا الذين عند كل يوم كذي باندكنتين جفقوذين بانكوجرتا حتى الذين كانوا أغليذين يوم اولم يحدى موسانو عدن لهم قرص كم إن بذن إن أهلكنا رجنة من قبلهم إلى ظهور من القرون ومديالا يمشون إلى ضوءنايا في مساكنهم تسكين الألاقي تجمعين كذي بيبع سعدان ان في ذلك arinta gudheeda waxaa ku لآيات laayatin tusaliyan waawi ila fala yasma allayankuan kooh magla ayu qudirka lahabna la tusiulki bay joogan ulki wa abaro ba yar rooga ku yaranaaya halkaas waxaa wax geed ku yar qalalay araduna aadane ulko dambeyga isku mar ejinaaya ulki sida kul khi duu si roob guddo oo unurki waaraa dhagna daaqiya barwaaqiyaa ya kaso bahaa kulku daaqiya barwaaqadii oo soobaxana dulki ba qarsoomaaya haday ka indha saareen ma waay garan waayeen ilaahi quduraanale in hada uun ku mar laa soobixiyo oo uu موين اندهو دكواركي أن أنك إباء نسوق إلى النكحين الماء بيو أما سمد لكسوكحين على شكل المطر فأبنين يوداء أما وبيالباء لصوف الوراء على شكل فيضانات يقول داك بيبلكي ورادنا أن أنك نسوق إلى النكحين الماء بيو وبيالباء نفرنا إلى الأرض بيبلكي الجلوسي قل الله بيبلكي ei yapiskea, ei e annu diokuforna, korjaaman vanuuhridu, vihenna, viihi, sava vilma, viihi, sava tuola, zel ambero, nuukia vartaa, abbera kasobaija, taikuluua onta, minun minä zeli, pärti onta, an aamu hum, huoleilla kaudi, ja anfusuhum, navafial koda, e afala jupsiru, tundat o ilahak budradale, bahti إنا يوم حكواه سودت هذا ما مركز ده اللهو شايلنا وعليه وياك بعضكاني ينشر كان يجزهني يجندهني ينردني قرموا ويقولون وعليه دونا متى قرموا أيوه هذا الفتح فردهم على فورة إقليمية آخره لتجد قرما يهان دونا شك سارك إن كنت مدادي محمد يأنت الرومي ساي سادقينا كوا مرحبا يا اخلي با نوك ديو وا لا يري على الرسول الله يوم الفتح فريد المالين دا الا ينفعوا وحمتر الذين وح فارو غاروبي ايمانهم اما كان المالين ترهمين دونه من إيمانك يمنو وحتر ما انت قفكي اهل الروميه الراعه قفكي اذا عمل صوبن صنايه ولكي قفكي كتوبتكن كفي يا غار دوغاي دي ما أنت النبذ يعانى ولا أقبلك لكن ما لنت يوم الفتح اللي قالي إيمان بانجرين ولا انجري ولا أحلس كمقرأي انجري ما للحساب تمدوي ما لنشق معها قلوا حاطر هذا فصلصوا بنو يوم الفتح فرد قياما لفرايا ما لنت هذا لا ينفع محمد ريدون الذين وعا كفروا قالوا بي إيمانهم في هذا اليوم أي رميان واحترميسوا حدي إلى دام فسحير أما جانس أنا فرصتنا خلاهم أهان مايا ينظرون كل لوكر تهان مايا اضربه لكم كي يقطع لقادة يا افعل صردي ومكي جهادنا لما واجبين إلى ما هيسكم أدبردنا كل كائن له طغتينه فاعرين رسول شرف له تجسوا أنكم حق حقدي حق ولا وانتظر wa alluqu samayndona suq innahum iyquba muntadiru adiga rasuulke ahalkaaga ay shugayaan umaray kugu daya ajari de yajil yashir gol iy maray leeyi ku اولم يرق ما هو ينتكو جيد ان انك باين مس وقل ما بيك عينه الارض ظنكه حينه الجروج ظلالنا يغنقنا او فنخرج عن عباده بما به بسبب الماء بيعلك وكان سبب تول انزل امبيرا كبير ان تاكل اي عنتو منهم من الزعري وواكليس انعامهم يرحوا حول كودي بابلكي يا يحبق يبضر كباحون أيسا وأنفسهم يقولون مسجد يحبط كده شيء بيحونانه أفلا يبصرون ما هو ينقوه وحقرته وحقوا كوان سما أي ينقوه ناحي ويقولون وحايده دونان متى قرم أيوه هذا الفتح فرد قيام الله فرايو أما متى هذا الفتح كلب الحين تذكر الله كلب الحين أيوه إلا أن قيام ما تذكره كلب الحين بأليين ما رأنت تذكر سايستا لكلا بعنى يواجرم إن كنتم أداتين صادقين وكوكلن شجعيو كل وعاتي يا رسول الله يوم الفتح كلا بحنا تيسا لا ينفع وحماترو الذين أردأش كفروجا لوبى إيمانهم فما يتأي في يوم الفتح ما لنتا وحلا كلا بعندونا فما يتأي وح الرماين دونا وهم مثال ولاهم أهان مايا ينغرؤ كل لوكر تلو سجنا أهان مايا إف رسول سبحانه كجياتو أنهم حقو الله حتى تبلغ إيه الدعوة دي سميسي دين في يوحي اللغو لدي رأينا قارسي سي دانو غابح فعرف كجياتو أنهم حقو الله وانتبير وعالغو سمينتونا سبح الله دولي آخر